الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وثلاث غربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا أنتك وما يمتك فلا مُرْتِلَ له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس بكون عمد الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلًا قَبْلَكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا إنما يدروا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فالذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له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 أرسل رياح فتثير سحابا فتقناه إلى بلد ميت فتقناه إلى بلد ميت فحينا به الأرض بعد موتنا كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الملح الضيّب والعمل القالب يرفع، والذين ينترون السيئات له عذاب شديد، ومتلاكه يبور، والله خلق من التراب سنا من نطفة سنا من نطفة, ثم من نطفة ثم من جعلكم أزواجا وما تحمل منهم فاولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معنى له ولا يوقف من عمره إلا, إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر ومن كل من تأكلون لحما طريا وتستخرجون, وتستخرجون حرية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقع فضله ولعلكم تشكرون يولد الشمس والقمر كلٌّ أجرير أجر مسمى ذلك الله ربكم له المل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما سجّبوه قَوْمٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَشْهَدُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَئِن رَّبَّكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ الْإِشْرَاكَ ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تبعوا وازرة موز وأخرى وإن تبعوا وإلى الله المصير وما يسبو الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل وما يسبو الأحيان وَمَا أَنْتَ بِمُصَلٍّ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أمة إِلَّا خَالِقُ وَأَن فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ خَتَمْتُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ألم تر أن الله أنزل من السماء لأن فأخرجنا به ثمرات مختلفا ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغراب بشود ومن وأنفقوا لله وزقناهم وانفقوا ما رزقناهم سرا وعالانية ليرجون تجاوزا وسلما انفقوا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه هو شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوعتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمن قالوا لنفسهم ومنهم مبتدئون ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذننا ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها يحلو نفيرا من أسى من ذهاب ليحلون فيها من أجاور من ذهب ولقلؤا ولباتهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أخلنا دار من فضله لا يمثل فيها نفوس ولا يمثل فيها لوحه والذين كفروا لهن جهنم لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيما ربنا خلقنا نعم الطالحة، ربنا خلقنا نعم الطالحة غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمل كنا يتبجح فيه من تذكر وجاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كفر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّه إِلَّا نُفُورًا وَإِذْ يَعِدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَىٰ خَسَارَةٍ ۚ قُلْ أَأَوْعَيْتُمْ شُرَكَاءَ ۗ كُلُّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَرَوْنَ مِثْلَ مَا خَلَقُوا أَرُونِي مَا خَلَقُوا مِنْ أَرْضٍ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ كِتَابًا أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ بَل ايَعِدُ الظالمون بَعْدَهُ بَاضًا لَهُ رَئِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن وَلَئِنْ زَاغَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ هُوَ الْجَاعِلُ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ إِنَّهُ لَإِنَّ لَهُ جَاءَ الْمُنذِرُ لَعِبْرٌ لَهُمْ النَّذِيرُ لَيْفُونَ نَعْذَا مِنْ جُنْدِ الْأُمَمِ فَلَنْ يَجَاءَ الَّذِينَ مَازَوا إِلَّا نفوراً استكباراً مكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجبه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما طديرا ولو يآخذ الله الناس بما كتبوا ما على ظهرها من دابة ما ترك ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا